ويا آه غير ليالي وفارقك يا ليالي ويا نهار أحمر بواجين على حزنك يا سيد لا تواصين يا بوجع فاير نهار أحمر بواجين على حزنك يا سيد لا توصينا إليك بصدورنا آها تبامين إليك بصدورنا آها تبامين المشيدار بيد جمع الله الزين يوم ويا خير ليالي يا يا اللي ويا خير ليالي افارقك ها <متصفيق> يا يا حيزني الصدر شي تريد خذ مني ابسي لي دموع خيفت عيونني بكنني يا حيزني الصدر شي تريد خيذ مني بسيالي دموع خيفتي عيوني بجني القلوب والروح هالليالا يواد عني القلوب والروح دعني ذا كان لتمي الماء بطال وني ويا يا خير لي الاخر لي الاخر لي ويا, الهيلة ويا, الهيلة ويا, الهيلة ويا له اوس فرقاک